أَمَّنْ أم يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ توبوا ها انكم انتم صادقين كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون بَلِ الدَّارُ كَعِلْمِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَاكُمْ نَتَرَبًا وَآبَأُنَا أَيْن أخرجون، لقد وعى لنا هذا نحن وأبائنا من قبل، إن هذا، إن هذا إلا أساطير الأولي. يَلْفِرُ فِي الْأَرْضِ فَظْرُكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَإِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدَفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّ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 سماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون